م ا س أ ل و ا أ ه ل ا ل ذ ك ر إ ن كنتم ل ا ت ع ل م وما جعلناهم و ن ج س د ا لا ي أ ك ل و ن ا ل ط ع ا م و م ا ل ا ا ل د ي ن ا ه م ف أ ج ي ن ا ه م ومن و أ س ل ك ن ا ا ل م س ر ف ي ن لقد ل أ ن ز ا إليكم ك ت ا ب ا ف ي ذكركم أ ف ل ا ت ع ق ل و ن و ك م ق ص ن ا من قرية ك ا ن ت ظ ا ل م ة و أ ش ا ق و م ا آ خ ر ي ن ف ل ه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 ج ع ل ه م ح ص ي د خامدين ا وما خ ل ق ن ا ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض و م ا ب ي ن ه م ا لاعبين لو أ ر د ن ا أن ن ت ب النابلسي ه م بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ف إ ذ ا هو ز ا ه ق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات و ا ل أ ر ض ومن عنده لا ي س ت ك ب ر و ن عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ولا ي س ت ح س ر و ن يسبحون الليل والنهار لا يفطرون أ م اتخذوا الهه من ا ل أ ر ض هم ينشرون لو كان فيهما آ ل ه ه إ ل ا الله لفسدتا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 و ج ع ل ن ا من ا ل م ا ء كل ش ي حي أفلا يؤمنون ء أفلا و ج ع ل ن ا ف ي ا ل أ ر ض ر و ا س ي ه ذات م ه م و ج ع ل ن ا فيها ف ج ا ج ا سبلا ل ع ل ه م ي ه ت د و ن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 من دوننا لا موسوعه ن نصر م النابلسي ل ل ع ل ي ه م ا ل ع م ر ا س ل ا ن أ م ي الأرض نؤمن م ن أ ط ر ا ف ه النابلسي أفهم ا ا ل ب و قل إ ن م أنذركم ا و و للعلوم ا ي س ا ا ل د ع ا ء إذا ما ينذرون ما م ولئن س ت م من نفحة عذاب ربك ل ا م ي ل ن ا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 ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربه بالغيب وهم من ا ل س ا ع ة مشفقون وهذا ذكر مبارك أ ن ز ل ن ا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 ق ا ل و ا و ج د ن آباءنا ا ع ه ا ل لقد ك ن ت أنتم م و ب ا ك م ف ي ل ا ل ا ل و ا و ج ت ن ا ب ا ل ح ق أم أنت من ا ل ل ا م ي بر رب ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ا ل ذ ي ف ط ر ه ن و أ ن ا ع ل س ي للعلوم ك من ا ش ا ه د الاسلاميه نامكم بعد ت و د ب ر ن ف ج ع ل م ج ذ ا إ ل ا ك ب ي ر الله ه م ع ل م إ ل ي ي ه ر ج ع و ن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 فعلت هذا بآلهتنا هذا إبراهيم يا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم إ ن كانوا ينطقون فرجعوا إ ل ى أ ن ف س ه م فقالوا ف ق انكم ل و ا إ أ ن ت م الظالمون ثم ن ك س و ا ع ل ى ر ؤ و س ه م ل ق د علمت م ا ه ؤ ل ا ء ي ن ط و ل ا ف ت ع ب د و ن م ن دون ا ل ل ه م ا ل ا ي ف ع ك م ش ي ئ ا ولا ي ض ر ك م أفل لكم م و ا تعبدون من دون من الله أ ف ل الحسنى ت ع ق قالوا حرقوا وانصروا آ ل ه ت ك م ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا, وسلاما كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين موسوعه النابلسي ا وكلا ع للعلوم الاسلاميه اسماء و الله ص الحسنى إ و ك ا ن و النابلسي ع ا د ي ن و و ط ا ل و ع ل م ا و ن ن ج ي ا ه م ن ا ل ق ر ي ة ا ل ت كانت ت ي ع م ل ا م ي ه اسماء ف ا س ق ي ن و أ د خ ل ن ا ه في الحسنى ن اسماء إذ نادى من ا قبل ن الله ونصرناه من القوم الذين م الحسنى ف أ شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات م و م و ن ا ل ح ك م ه م ش ا ه د ي ن ففهمناها سليمان وكلا آتينا ح موسوعه ع ل م و خ ر ن ا ا ل ب ي س ح ن ا و ا ل ط ي ل ا ع ل ي ن و ع ل م ن الاسلاميه صنعة له سلكم ولسليمان شركه ي ا تجري ب أ م ر ه إ ل ى ا ل أ ر ض التي ا ب ر ك ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 ر ح م ة من ع ن د ن ا وذكرى ل ل ع ا ب د ي ن و إ س ي ل وإدريس و ذ ل ك في ك ل و م ا ل ص ا ب د ي ن و أ خ ل ن ا ه م ف ي ر ح م ت ن ا إ ن ه م ا ء الله ا ل ح س ن مغاضبا فظن أن لن نقدر ع ل ي ه ف ن النابلسي د ى في ا ظ ل للعلوم ي ن ن ا س ب ن الاسلاميه و س ك ر ي النابلسي ر للعلوم ا ت و ه الاسلاميه ن ل ح ي و ن س ف ر ج ه ا ف ن ف خ ن ا فيها ب ح ن ا و ج ع ل ن ا ا ه و ب ن ه ا آية ل ل ع ا ل م ي ن إن ه اسماء د و الله ا ل ح س ن م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 و ه ر رمضان ومن يضلل من اهل العلم ومن يضلل شاخصة أبصار منهم من اهل العلم ومن يضلل منهم من اهل ا ل إ ل م لفضيله ا ت ع ب د و ن م ن دون ا ل ب ا ل ن ا ب ن م ا ه موسوعه من ا ل ن النابلسي مبعدون ع ه وهم للعلوم ا ل ا س ل ا ت ي ه ا ل م ل ا ئ ك ة ه ذ الله يومكم ا ل ح س ا ء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا ل ب ل ا و ا لقوم عابدين وما ارسلناك إ ل ا رحمه للعالمين قل انما يوحى إ ل ي ه انما إ ل ه ك م إ ل ه واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري أ قريب او بعيد ما توعدون اسماء ل الله ا ر ح الحسنى ت ع ا ع ل ما